ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرصن له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نلمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض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 كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصاد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر هو يبور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 يُغْنِ جُنْيْلَ لَيْلٍ فِنْ نَهَارٍ وَيُغْنِ جُنْهَا رَسِ اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ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 وَأَيُّكَ الْكَذَّابُ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ خَذَلْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا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 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه إن الله بعباده لا خبير بصيب ثم ورثنا الكتاب الذي نصفنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم اقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسار من ذهب ولؤلؤا ورباسهم فيها حريب وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير لا أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهل